بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون فالوّن سهلهم ما كان رسول الله والله يعلم يريدك الرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا أينانهم جملة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك لأنهم آملوا ثم شبروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفهمون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشبوا يا سابون كل صيحتنا عليهم هم العلوف احمرهم قاتلهم الله قاتلهم الله ألا يغفقون وإلى قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو عرموا ستقل ورأيتهم يصدون وهم مستجرون سواء ما لهم استغفرت لهم أم لم لهم الله لهم إن الله لا يهدى قوم الفاسدين هم الذين يقولون ne son vos coure ben en لا سوقه ولا من يعذ رسول الله حتى يوم فجر وللانه خزار السماء فوق ولكن المنافقين لا يبقون يقولون له رجانا الذين لا يخرجون العذر هل ابل ولله العزته وليونس جي وللمؤمنين وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَعَمِلُوا فِيكُمْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلُ أَيَحْسَبُ أن أَحَدُكُمْ أَنَّمَا رُزِقْنَا هَٰذَا رب لو لا أخرتني فيقول رب لو لا أخرتني إلى عجل صبيب من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا نفسا لما جاء عجلها والله خبير بما namalu